الله ا ل ر ح موسوعه ن الرحيم القارعة ما القارعة م ما ا أدراك القارعة ا ل ن ا س كالفراش ا ل م ب ث و وتكون ا ل ج ب ا للعلوم ك ا ه ا م ش ف ا ل ا س ل ا ز ي ن ه فهو في ي ع ش ة ر ا ض ي ة وأما من خفت م و ا ز ي ن ه ف غير ه ا و ي ة و م ا ت م ا هي ن ا ر ح ا م ي ة